موعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نرقى الجنان بحبي لن تستقيم حياة Ilahe tonsitul akwan, ma fihi taqatul a'zan, wa al Qur'an. Qiyaun yamla al afaq, wa nu yabghathul تدل حيران فيه والنفس كم حنت إليه يعلو ولا يعلى عليه هيا نرتل آيه ونعيش تحت ظلاله ننسى الهموم بقربي لن تستقي هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الأذن والقرآن ضياء يملأ الأفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق والقرآن سد بي قلوبنا واغفر بي ذنوبنا واشرح بي صدورنا يا ربنا اذهب به أحزاننا فرج بي همومنا واجعله شهيدا ل الفرقان. إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرناء ضياء يملأ الأفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق